الأول بمعنى اعتقد كقوله تعالى هنا ويجعلون لله البنات قال في الخلاصة وجعل الذك اعتقد الثاني بمعنى صير كما تقدم في الحجر كقوله وجعل القمر فيهن نورا قال في الخلاصة والتي كصيرا ويضا بهنصب مبتدا وخبر الثالث بمعنى خلق كقوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور أي خلق الظلمات والنور الرابع بمعنى شرع كقوله وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي فأنهض نهض الشارب السكري قال في الخلاصة كانشا السائق يحدو وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق وقوله في هذه الآية الكريمة سبحانه أي تنزيها له جل وعلا عما لا يليق بكماله وجلاله وهو ما له من البنات سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا وقوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من داب ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه لو عاجل الخلق بالعقوبة لأهلك جميع من في الأرض ولكنه حليم لا يعجل بالعقوبة لأن العجلة من شأن من يخاف فوات الفرصة ورب السماوات والأرض لا يفوته شيء أراده وذكر هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله في آخر سورة فاطر ولو يآخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب الايه وقوله وربك الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب الايه واشار بقوله ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى الى انه تعالى يمهل ولا يهمل وبين ذلك في غير هذا الموضع كقوله ولا تحسب إن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وقوله ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وبين هنا أن الإنسان إذا جاء أجله لا يستأخر عنه كما أنه لا يتقدم عن وقت أجله وأوضح ذلك في مواضع أخر كقوله إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر الآية وقوله ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها الآية إلى غير ذلك من الآيات واعلم أن قوله تعالى ما ترك عليها من داب فيه وجهان للعلماء أحدهما أنه خاص بالكفار لأن الذنب ذنبهم والله يقول ولا تزر وازره وزر أخرى ومن قال هذا القول قال من دابة أي كافره ويروى عن ابن عباس وقيل المعنى أنه لو أهلك الآباء بكفرهم لم تكن الأبناء وجمهور العلماء منهم ابن مسعود وابو الأحوص وابو هريرة وغيرهم كما نقله عنهم ابن كثير وغيره على أن الآية عامة حتى إن ذنوب بني آدم لتهلك الجعل في جحره والحبار في وكرها ونحو ذلك لولا أن الله حليم لا يعجل بالعقوبة ولا يؤاخذهم بظلمهم قال مقيده عفى الله عنه وهذا القول هو الصحيح لما تقرر في الأصول من أن النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها لفظة من تكون نصا صريحا في العموم وعليه فقوله من داب يشمل كل ما يطلق عليه اسم الداب نصا وقال القرطبي في تفسيره فإن قيل فكيف يعم الهلاك مع أن فيهم مؤمنا ليس بظالم قيل يجعل هلاك الظالم انتقاما وجزاء وهلاك المؤمن معوضا بثواب الآخرة وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم انتهى محل الغرض منه بلفظه والأحاديث بمثله كثيرة معروفة وإذا ثبت في الأحاديث الصحيحة أن العذاب إذا نزل بقوم عم الصالح والطالح فلا إشكالا في شمول الهلاك للحيوانات التي لا تعقل وإذا أراد الله إهلاك قوم أمر نبيهم ومن آمن منهم أن يخرج عنهم لأن الهلاك إذا نزل عم أيها المستمع الكريم سوف نستكمل حديثنا في لقائنا القادم إن شاء الله فإلى ذلك الحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته